أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرتهم ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلهم الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِلَّا يُغَشِّي كُمُّنُعَاسَ أَمَلَّتَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِمَّا الَّلِي يُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنْهِبَ عَنْكُمْ وَيُنْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأُلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّابِ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك تدوقوه وان للكافرين عذاب النار يا ايها الذين امنوا إِذَا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبال ومن ولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باقى فقد باقى أبي غضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عظيم ذلكم وأن الله هو هنقيد الكافرين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 اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وان انتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر ودوانب عند الله ص البكم الذين لا عقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مارضون يا أيها الذين آمنوا استجيقوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن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 والكروء إنتم قليلون مستمعون في الأرض تقاتون تقاتون أي تخطتكم الناس فأواءكم وأيادكم بنصره فأواءكم وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا وان كفر عنكم سيئاتكم ويكثر عنكم سيئاتكم ويهد لكم والله ذو الفضل العظيم واذ ينكر بك الذين كفرون يثبتوك او يقتلوك أو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين وإذ أتلا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا لها ثم تكون عليهم حسرا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ حَبِيبًا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول وللقربه واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أن انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى جمعا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة قصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك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 وإذ يريكمهم إذ التقيتون في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أثم إذا لقيتم فئة فاثبتوا وادخلوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطلعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 فَلَمَّا تَرَاءَتٍ فَأَتَانِكَ صَعِلَ عَقْبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونَ إِنِّي أَقَاتَ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنانا آل فذعون وكل كانوا ظالمين إن شروا الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 تُرْهِبُونَ بِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوا لَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا السَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 إن الله ألف بينهم إنه عزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن كم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا رسالا ان النبي يقول لمن في ايديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خير وياتكم خيرا مما أخد منكم يؤتكم خيرا من ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيالتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم